برنامج تطوير مهارة القراءة بمدرسة الملك فيصل المتوسطة بالزلفي جاء الهدف من البرنامج لرفع المستوى الطلابي في مهارة القراءة بنسبة 65% كما جاءت مؤشرات الأداء من شكوى المعلمين قياس الطلاب القبلي انخفاض مشاركة الطلاب في الفصل وشكوى أولياء الأمور وكان شعار البرنامج تحت مسمى القراءة أنيس الوحدة اقرأ ونفذ عن طريق فريق القراءة المتميز وهم الأعضاء وعددهم 16 طالبا والمسابقة والدورات التدريبية والأكثر ارتيادا للمصادر والمشاركة في الإذاعة المدرسية وكانت مدته من 6 إلى 7 أسابيع واستفاد منه الطلاب الضعفاء في القراءة وأطلق عليهم أصدقاء القراءة وعددهم سبعة طلاب وبلغت تكلفة البرنامج ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين الإشراف أشرف على البرنامج في المدرسة المعلمين محمد بن علي محية وعبدالعزيز بن أحمد العبد المنعم وبمتابعة من القائد التربوي سعود عبد عبدالعزيز الفهد القائد التربوي أسعود بن عبدالعزيز الفهد يتحدث عن البرنامج بدأ العمل للبرنامج منذ الفصل الدراسي الأول والأسبوع الأول التمهيدي للبرنامج من الفصل الدراسي الثاني فقد تم إجراء قياس اختبار قبلي لأصدقاء القراءة وكان خلال الحصص الأساسية وحصص الانتظار والذي شارك فيه علاوة على ذلك معلمي المدرسة من خلال حصصهم الدراسية ويعد هذا من أولويات البرنامج في حصر الطلاب الضعفاء والوقوف إلى جانبهم بشكل مكثف من معلميهم وزملائهم الطلاب بعد ذلك تم تشكيل فريق للقراءة الإعلانات. قامت المدرسة بالإعلان المبكر للبرنامج من خلال الآتي عرضت المدرسة أسماء فريق القراءة في لوحة بنر مترين في متر ونصف في مدخل بوابة المدرسة وقد أطلقت المدرسة رسالة نصية لأولياء الأمور ومعلميها تساهم في تنمية حب القراءة لدى التلميذ بزيادة ثقافته ووعيه نحو نفسه ومجتمعه وإلى ضرورة تعاون الأسرة مع المدرسة للارتقاء بهم نحو الأفضل النصوص المقرؤة وزع في كل أسبوع نص مقرؤ ثم جمعت النصوص المقرؤة خلال السبع أسابيع والمعتمدة في البرنامج لاحتوائها على جميع المهارات تحت ملف خاص ملف الطالب استعدادا للورش التدريبية وهي أولا محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا لا تحزن إن الله معنا ثالثا الماء رابعا عثمان بن عفان خامسا رجل أعمى سادسا مقتطفات تحفيزية سابعا عاصفة الحزم التكريم الأسبوعي للطلاب قامت المدرسة بتكريم أعضاء فريق القراءة وأصدقائها أسبوعيا بجوائز تحفيزية وتشجيعية لمن يجتازون قراءة النص المقرر عليهم خلال الأسبوع نفسه أثناء الطابور الصباحي ويكون التكريم للطالب مرة واحدة خلال البرنامج ويتكرر في نهاية البرنامج لمن يجتاز جميع النصوص المقررات عليهم من مشرفي البرنامج ومن نماذج القراءات التي يستمع لها أولاً عضو الفريق ثم يتأكد منها رئيس الفريق ثم مشرف البرنامج ليتم بعدها إجازة النص للطالب ومنحه جائزة خلال الطابور الصباحي كما يلتقي القائد التربوي بالطلاب من حين لآخر للالتقاء بالطلاب والاستماع إلى قراءاتهم سعت المدرسة إلى الارتقاء بالبرنامج وطلابه من خلال منح الطلاب فرصة المشاركة في الإذاعة المدرسية لأصدقاء القراءة من خلال النصوص المقررة عليهم طيلة البرنامج فهي رافد تشجيعي للطالب على القراءة المتقنة دون تعثر والاطلاع على النصوص الجيدة التي تثري موضوع الإذاعة المدرسية اليومية والسعي للتنوع فيها وتقديم كل ما هو نافع ومشرف لهم والانتقال التدريجي من مشارك في إذاعة إلى مقدم بارع وسط زملائه الطلاب قامت المدرسة بتركيب شاشة إلكترونية خاصة لبرنامج تطوير مهارة القراءة بالمدرسة خلال الفسح في عرض القطع النصية تدريجية والصور التكريمية للطلاب وتنمية القراءة لديهم كما ساهمت في بث روح التنافس لدى جميع الطلاب واستغلال أهمية التقنيات العلمية ومدى تأثيرها الهادف في مثل هذه البرامج الخاصة بالطلاب وتوظيفها على النحو المناسب مع برامج المدرسة بشكل فاعل عقدت المدرسة الورش التدريبية بين الطلاب من خلال التدوير في القراءة مع مجموعات أخرى لأصدقاء البرنامج ضمن التعلم بالأقران والتعلم التعاوني ما يساهم في زيادة الثقة بالنفس وارتفاع المعنويات لدى الطالب وتحسين الصورة الذهنية بين الطلاب البرامج الإثرائية للبرنامج وسعت المدرسة إلى الارتقاء بالبرنامج وطلابه من خلال منح الطلاب أنماط تشجيعية إضافة إلى الجوائز النقدية منها أقرت المدرسة إقامة إفطار جماعي لفريق القراءة والذي يعد نوعا من أنواع التشجيع والتحفيز لهم في تنمية حب الإطلاع وقراءة الكتب مستقبلا كما أقرت المدرسة إقامة برنامج الرياضي لفريق القراء والذي يعد مساهمة في الدافعية وتنمية حب الاطلاع والقراءة تزامن البرنامج تزامن أسبوع القراءة من الفترة السادس والعشرين إلى اليوم الثلاثين من شهر أربعة من عام ستة وثلاثين مع برنامج تطوير مهارة القراءة بالمدرسة تزامن برنامج تطوير مهارة القراءة بالمدرسة مع عاصفة الحزم خلال الفترة من اليوم الأول إلى اليوم السابع والعشرين من شهر ستة من عام ستة للهجرة فقد شاركت المدرسة بقصيدة شعرية بعنوان عاصفة الحزم للمعلم مدل عبد الكريم المديد أضيفت للنصوص المقرؤة خلال الأسبوع السابع والأخير ختام البرنامج اختتم البرنامج بعدد من الفعاليات منها انهى مشرف برنامج تطوير مهاره القراءه بمدرسه الملك فيصل المتوسطه بالزلفي المعلم عبد العزيز العبد المنعم والمعلم محمد محيه الاختبار البعدي للبرنامج والتاكد من مدى استفاده الطلاب منه حيث تفاوتت نسبة الاستفاده من طالب لاخر ليحقق فائدة تصل نسبتها إلى 80% جاءت انطباعة أعضاء فريق القراءة نحو البرنامج بالرضا والمتعة والفائدة التقطت صور تذكارية جماعية لفريق القراءة مع القائد التربوي أسعود بن عبد العزيز الفهد أصدرت إدارة المدرسة مجلة خاصة لبرنامج تطوير مهارة القراءة تضمنت العديد من فعاليات البرنامج وآليته خلال مدة التنفيذ مدعومة بالصور